م نن وږ د نن ډم لا اله الا الله اشهد الله no mua âm mà mai trời Yeah. <laughs> The Alabama